النشرة الإخبارية في سبيل الله خذناها حروبا نصطليها اليوم شبانا وشيبا ننحر الكفر ونجتث البلايا نعاتل الهام ونستل القلوبا إننا لله قصرنا جنودا جنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس الرابع من ذي الحجة لسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين هلاك وإصابة 15 رافضيا مرتدا في منطقة أبي غريب هجوم على مقر للجيش الرافضي المرتد جنوب شرق سامراء هلاك ضابطين وخمسة عناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة في كركوك البداية من ولاية العراق من بغداد هلاك وإصابة خمسة عشر رافضية مرتدة في منطقة أبي غريب وفق الله جنود الخلافة لتفجير عبوة ناسفة على تجمع للرافضة المشركين في قرية الذهب الأبيض في منطقة أبي غريب غرب بغداد وعند تجمع عدد من المرتدين لإسعاف جرحاهم تم تفجير عبوة أخرى عليهم ما أدى لهلاك وإصابة أكثر من خمسة عشر رافضيا مشركا ولله الحمد والمنه أما في صلاح الدين هجوم على مقر للجيش الرافضي المرتد جنوب شرق سام الراء بتوفيق الله ومنه هاجم جنود الخلافة مقرا للجيش الرافضي المرتد في منطقة المعتصم جنوب شرقسام الراء، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك ثلاثة مرتدين وإصابة آخرين، وتدمير آلية النوع كوجار، وإحراق المقرب الكامل، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين، ولله الحمد والمنة. ما زالت الأخبار تأتيكم من ولاية العراق، وفي كاركوك، تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة أمس، على الطريق الرابط بين الصفر وتكريت ما أدى لتدميرها وهلاك خمسة كانوا على متنها بينهم ضابطان ولله الحمد والمنة أما في قرية المحمودية غربية كركوك تفجير منزل أحد عناصر الاستخبارات المرتدين ما أدى لتدميره كما تم أيضا شرق الحويجه بالقرب من قرية المحمودية تفجير عبوة ناسفة على عربة همر للشرطة الاتحادية المرتدة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنة ما زلنا في كركوك تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة أمس في قرية شيرناو شمال غرب كاركوك ما أدى لتدميرها وإصابة مرتد كان على متنها ولله الحمد وإلى دجلة استهداف منزل القيادي في الحشد العشائري المرتد حسين مصطفى سليمان بصاروخ RBG7 في قرية كنعوس جنوب غرب مخمور ما أدى لأضرار مادية ولله الحمد والمنة وأخيرا إلى ولاية الشام إلى الرقه دهس عنصرا من البكك المرتدين أمس على طريق الكرامة شرق قرية الغسانية ما أدى لمقتله في الحال ولله الحمد ومن جهة أخرى مقتل ثلاثة من البكك المرتدين وإصاوة اثنين وإعطاب آلية رباعية الدفع أمس بتفجير عبوة ناسفة قرب قرية رطلة جنوب الرقه ولله الحمد على توفيقه أما في الحسكة تفجير عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين أمس قرب قرية الفدغم جنوب الشدادي ما أدى لتدميرها ومقتل ثلاثة عناصر كانوا على متنها ولله الحمد والمنه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين هلاك وإصابة خمسة عشر رافضيا مرتدة في منطقة أبي غريب هجوم على مقر للجيش الرافضي المرتد جنوب شرق سامر هلاك ضابطين وخمسة عناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة في كاركوك وتقبلوا تحيه اخوانكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم شبانا وشبانا ننحر الكفر ونجتث البلايا نواتي الهام و القلوب إننا لله قصرنا جنودا جنودا تَنَاهِقَ لَاحِقَةٌ حَقَّتْ وُجُوبَا جوبا. إِنَّنَا لِلَّهِ قَصِرْنَا جُنُودٌ جُنُودٌ تَنَاهِقَ لَاحِقَةٌ حَقَّتْ وُجُوبَا